فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معفرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ مرئ ان غُم ان ياتى صحفا من كلا بل لا يخافون الاخرة كلا انه تذكره فمن شاء ذكر و ما يذكرون الا شاء الله 112. هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة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 بَؤْلَ الْإِنْسَانِ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَنِ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى عَاذِرًا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ